بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأدعية والأذكار للشاذلي ومن أدعية سيدنا أبي الحسن الشاذلي قدسى سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آتني عقلا اللهم آتني عقلاً. لا يحجبني عنك وعن فهم آياتك وعن فهم كلام رسولك وهب من العقل الذي حصصت به أوليائك ورسلك وأنبيائك والصطيقين من عبادك واهتني بنورك هداية المخصصين بمشيئتك ووسع لي في النور تنسعة كاملة تخصني بها رحمتك فإن الهدى هداك وإن الفضل بيدك تعطيه من تشاء وأنت الواسع العليم تخص برحمتك من تشاء وأنت ذو الفضل العظيم يا عزيز يا حليم يا غني يا كريم يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم اجعلني عندك دائما وبك قائما من غيرك سالما وفي حبك هائما وبعظمتك عالما وأسقط بين بيني وبينك حتى لا يكون شيء أقرب إلي منك ولا تحجبني بك عنك إنك على كل شيء قدير اللهم أبلي من النور الذي رأى به رسولك صلى الله عليه وسلم تسليما ما كان وما يكون ليكون العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه غنيا بك التعتيد النظر لشيء من المعلومات ولا يلحقه عجز عما أراد من المقتورات ومحيضا بأنواع السر بجميع يموار الدعوات ومربياً للبدن مع النفس والقلب مع العقل والروح مع السر والأمر مع البصيرة والصفات مع الذات والعقل الأول الممتد عن الروح الأكبر الم... فاصلي عن السر الأعلى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقني من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة واصرفني بها صرفا تمحق به عن قلبي كل قوة مني فأغنني بذلك الرزق عن ملاحظة النفس والخلق وأخرجني به عن ذل الخلق والتتبير والاختيار وعن الغفلة والشهوة ومشية النفس والقهر والاضطرار إنك على كل شيء قدير اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين طاعتك على بساطي مشاهدتك وفرق بيني وبين وبين هم الدنيا وهم الآخرة وتبعني في أمرها واجعل همي أنت واملأ قلبي بمحبتك وننبره بأنوالكا وأخشِع قلبي مسلطان عظمتك ولا تكلني إلى نبسي طرفة عين ولا قلما ذلك وأصلح لي شأني كله إنك على كل شيء قدير اللهم يا من خلق الخلق من غير حاجة إليهم وكلهم إليه له الحاجة لا تبتلينا bil ne ya jelin ya jamil kulli bil lutfu olan kulle bil lutfu olan kulle bil lutfu olan kulle bil lutfu olan kulle bil lutfu olan kulle bil lutfu kulle bil lutfu olan kulle bil lutfu olan kulle bil يا مريث من عصاه اغثنا يا كريم وارحمنا يا بر الرحيم يا موجود قبل كل موجود يا اول ويا اخر يا ظاهر يا باطن غاقت علي نفسي وغاقت علي الارض بما رحبت ولا ملجا من ولا منجا الا اليك فوفر علي يا توبا لا تواب غيرك إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أن تكن لي حياتك كما كنت لأحبابك وامحق عني بصفاتك كما فعلت بي أصفيائك واجعلني قيما بذلك العصمه من غيرك كما فعلت بمحمد نبيك صلى الله عليه وسلم انك لا كنني شيئا كثير الهي اذا طلبت منك الغوث فقد طلبت غيرك وان سئلت كما و لي فقد اتهمتك وإن سكن قلبي إلى غيرك فقد أشكرت فقد بك جلت أوصافك عن الحدوث فكيف أكون معك وتنزهت عن العللي فكيف أكون قريبا منك وتعاليت عن الأغيار فكيف يكون قوامي عن غيرك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل لي بحياتك كما كنت لأحبابك ومحق أني بصفاتك كما فعلت بأصفيائك واجعلني قيوما بذلك العصمات من غيرك كما فعلت بمحمد النبيك صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير إلهي طلبت منك الغوث فقد طلبت غيرك وإن ساتك ما ضمنت لي فقد اتهمتك وإن سكن قلبي لا غيرك فقد أشركت بك جلت أوصافك عن العدوث فكيف أكون معك وتنزهت عن العلني فكيف أكون قريبا منك فَتَعَالَيْتَ عَنِ الْأَغْيَارِ فَكَيْفَ يَكُونُ قِوَامِي عَنْ غَيْرِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَلُكَ تَوْحِيدًا لَا يَشُوبُهُ لا وَيَقِينًا لَا يُخَايدُهُ شَكٌّ يَامًا فَضَّلَ إِنْ عَامُهُ إِنْ عَامَ الْنُعِمِينَ وَعَجَزَ عَنْ شُكْرِهِ شُكْرًا شَاكِرِينَ فَقَدْ جَرَّبْ بِي وَلِغَيْرِي مِنَ السَّائِلِينَ فَإِذَنْ كُلُّ سْقَاصِدٍ إِلَى غَيْرِكَ مَرْدُودٌ وَعَنْ سِوَاكَ مَعْدُومٌ مَفْقُودٌ يَا مَنْ بِهِ لَيْهِ تَوَسْأَلْتُ وَعَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ تَوَكَّلْتُ حَاجَتِي مَصْرُوفَةٌ إِلَيْكَ وَأَمَالِي مَوْقُوفَةٌ عَلَيْك فكلما وفقتني إليه من خير أحمله أطيقه فأنت الهادي إليه ومعيني ومسبب أسبابي لديه يا كريم لا تعوده المطالب يا ويا سيدا يلجأ إليه كل قاصد وراغب ما زلت محفوفا منك من النعم جاريا على عادة الإحسان والكرام يا من جعل الصبر عونا على البلاء وجعل الشكر سببا للمزيد من آله أسألك حسن الصبر على المحن وتوفيقا للشكر على المنن جلت نعمتك عن شكري أياها وعظمت عن أن يحاضى بأدناها فتفضل على إفراضي بعجزي بعفمي أنت به يوسع وأمرك به يسرع وكرامك به أجدر وأنت عليه أقدر فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَنْبِهِ مِنْكَ عُذُرٌ تَقْبَلْهُ فَجْعَلْهُ ذَنْبًا تَغْفِرُهُ وَعَيْبًا تَسْجُرُهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَلَا سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسلم تسليما.